أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزالي يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم تكرار الاستخارة في أمر معين كأن يكثر منها في أمر الزواج أثابكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فالذي يظهر أن السنة فعل الاستخارة مرة واحدة وأنك إذا استخرت الله عز وجل وسألته الخير فأي شيء يقع بعد الاستخارة فهو الخير لك ولا يحتاج إلى تكرار الاستخارة بل إنه إلى الحدث والبدعة أقرب والسبب في ذلك أن البعض يعتقد أن الاستخارة لا تكون إلا إذا رأى رؤيا أو حصل انشراح أو نحو ذلك وهذا ليس بصحيح لأن الاستخارة جاءت عوض عما كان, يفعله بعض أهل عما كان يفعله أهل الجاهلية من زجر الطير فكانوا يزجرون الطير لمعرفة هل يقدم على الأمر أو يتركوه فعوضنا الله بهذا الأمر وهو استخارته سبحانه وتعالى وسؤاله الخيرة فإذا صليت ركعتين وقلت الدعاء من غير الفريضة وسألت الله عز وجل خير الأمرين فأي شيء يقع بعد هاتين الركعتين هو الخير لك في دينك ودنياك وآخرتك ولا يشترط الرؤية أن ترى رؤية ولا يشترط أن يحصل انشراح صدر أي شيء يقع بعد الاستخارة هو الذي اختاره الله عز وجل كأنك تضع الأمر بين يدي الله عز وجل ولذلك استخرت الله بعلمي واستقدرته بقدرته وسألته من فضله العظيم وهو أكرم مسؤول وفعلت الذي أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول البعض إن هذه المرأة تزوجتها بعد الاستخارة فلما تزوجتها وقعت المشاكل وحصلت الخصومات وانتهى الأمر إلى الطلاق فيقول كيف يقع هذا وقد سألت الله الخير نقول نعم لأن هذه المشاكل كتب الله لك بها الأجر وأثبت لك بها الثواب وعرفك في الحياة ما لم تعرف فتجد من طلق المرأة بعد أن عانى منها يوفق لامرأة أحسن منها في زواجه الثاني ويعيش سعيدا لكن هذه السعادة ما وقعت إلا بفضل الله ثم بما وقع له في الزوجة الأولى اعتبر ولذلك جعل الله الطلاق ثلاثا لأجل أن يعتبر الزوجان إذا طلق المرأة لا يقول أن الاستخارة ليس معنى هذا أن الاستخارة لازمها أن تعيش مع امرأتك في هدوء وفي سعادة وفي هذا ليس بصحيح لأن الاستخارة أن تسأل الله الخير وقد ترى الرجل مهموما مغموما مكروبا وهو يتخوض في رحمة الله وهو لا يدري وقد ترى الرجل والمال بين يديه يعبث به يمينا شمالا يضحك ويلهو وقد أعد له من العذاب ما لم يخطر له على بال لأنه في معصية الله عز وجل وفي غضب الله من حيث لا يشعر وقد يكون من الغافلين وقد يكون عبدا مؤمنا وأعطي الدنيا ففتن بها فألهت فهو ينال القليل من الأجر ويحرم من كثير من الأجر تغيب الشمس على رجلين أحدهم في الثراء والغناء والنعمة والثاني فقير مهموم لا يجد لقمة العيش وقد يكون مديونا وعنده أولاده فهو في هم الدين وغمه وكربه وقد يكون في عمله ووظيفته في هم وغم وكرب ومع ذلك تغيب الشمس أحدهما في الدرجات العلا والآخر لا ينال إلا اليسير من الأجل إذن من هم الخير من هو الأخير وأين الخير لا تجدوا جواباً على الخير إلا قول الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ورد تكرار الاستخارة عن البعض وحكي حتى عن بعض الصحابة رضو الله عليهم لكن النص ما دل على التكرار والمشكلة حينما نقلنه أقرب إلى الحدث لما نسمع من اعتقاد العوام أنه لا بد أن يرى رؤية فتجد في بعض الأحيان تقدم الرجل الصالح وتسأل المرأة ونجد هذا في فتاوى الناس وأسئلتهم تقول المرأة تقدم لي رجل صالح وفي بعض الأحيان من القرابة وفي بعض الأحيان يثنى عليه بأحسن الثناء لا يعاب عليه شيء لا في دينه ولا في خلقه تقول رأيت رؤية مزعجة طيب إذا رأيت رؤية مزعجة انتهى كل شيء عبث به الشيطان لأنه لا يريدها أن تتزوج هذا الرجل الصالح ويريد أنها إذا منعت الرجل الصالح من زواجها أن يتصلط بالهم على هذا الرجل الصالح فيفتنه بمحبة المرأة لجمالها ويعلقه بها ثم يجلس بعد ذلك يؤذيه بالهم والغم نسى الله السلامة والعافية فإذن ليس لنا أن نجتهد بآرائنا ونقول إن الاستخار لا بد فيها من رؤية أو من وجود كذا وكذا لا نقول إلا ما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والذي ورد في الشرع أن الإنسان يستخير وإذا استخار مرة واحدة كفت وهذه السنة وهذا هو الوارد وعلى الناس أن يلتزموا بذلك وأن يعلموه وأن ينبه الناس على ذلك وأن الرؤى ليست بشرط وأنها قد تكون عبثا من الشيطان إذا كانت حلما أو كانت إزعاجا وأنه إذا استخار العبد ربه ثم حصلت مصائب أو متاعب في الأمر الذي استخار فيه ربه فإننا نقول إن الله قد اختار لك فرض بخيرة الله وكن على يقين أن ما وقع من المصائب والمتاعد أنه خير لك وأنت لا تشعر لأنك تسأل الله الخير وإذا سألت الله الكريم الذي لا يخيب سائله والحليم الرحيم الذي لا يخيب راجيه فأنتع بخير المنازل والأحوال ولا نشك في ذلك ولا نمتري إذن تكرار الاستخارة ليس من السنة ولا أعرف له أصلا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي التزام الوارد وعلينا أن نعتقد أن الاستخارة فيها خير للناس ولو حدث ما حدث فكله خير للإنسان في دينه ودنياه وعاقبة أمره وآجله والله تعالى آمنه